الجرح المبهم الجرح المبهم هل يقبل أم لا يقبل الجواب الجرح المبهم لا يقبل ومن ذلك ما ذكروه عن ابن معين يقول حديث ابن كاسب لا يجوز، هكذا يقول حديث ابن كاسب لا يجوز. قيل له لماذا؟ قال لأنه محدود قال لأنه محدود هل هذا جرح يقبل أم لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل. لا يقبل. كونه أقيم عليه الحد. الرجل أقيم عليه الحد خلاص الحد كفرت والكما جاء في الحد. والرجل تاب إلى الله إلا الذين تابوا فبما أنّه تاب وأقيم عليه الحد فالحد كفرت لا نجمع عليه. حد الضرب وحد المقاطعة ما دم أن حسنت توبته فما علينا إلا أن نقبل حديثه فكون ابن معين يقول في حديث ابن كاسب حديثه لا يجوز لماذا؟ لانه محدود فيقول الحافظ محاجر إذا رجعتم إلى الفتح يقول إقامة الحد تحاملاً عليه ليست بجرح قادح أو ليس بجرح قادح إقامة الحد تحاملاً عليه هل هو جرح قادح؟ ليس بجرح قادح فلذلك إذا أقيم الحد على أحد ثم تاب إلى الله وأقيم عليه الحد أو اعترف بالذنب والاعتراف سيد الأدي اعترف بالذنب وأقيم عليه الحد هذه لا زملة البغي أن تكون دائما الرجل تاب إلى الله إن أسف هذه الكارثة هي التي يتعامل بها الناس في زمنه الرجل إذا صدر منه خطأ وتاب إلى الله لا يزال أو لا يزال الناس يذكرون خطأه ويذكرونه بخطأه بينما الرجل تاب إلى الله وقبلت توبته لعل واستوفت الشروط ولكن الرجل يأتي ويقول لا وفعل وفعل وفعل, وفعل. ولذلك كارثة هذه الأمة يعني بعض الشباب زماننا وبعض الناس عندهم ماذا سجل إخفاء المعاصي وإخفاء الأخطاء والأمة لا يمكن أن تتقدم إذا كانت تخبئ أخطاء الناس والبعض يفرح إذا ضفر بماذا بخطأ أخيه المسلم يفرح بذلك يفرح بكونه ضفر بخطأ أنتم ترون أن فلان له خطأ وأن فلان كذا بل كما يط... الآن يفرح البعض لكون الرجل كفر وأقام عليه الحجة كيف أقام عليه الحجة؟ بمفهومه المقرب هو فلذلك ما ينبغي أن نلتفت إلى من له سجل يعد فيه أخطاء الناس هذا محمد سعيد أنا أعد أخطاءه الآن وأضع هذه المذكرة في مكان يأتيها زمان إن شاء الله العام معي خير إن شاء الله وقعني معه تفاهم ماذا أفعل استخرج السجن فعل وفعل وفعل وأذكر عجره عجر ومجره هذه من صفة البهاء وليست من صفة البشر من صفة الإبل الإبل هو الذي لا ينسى وهو الذي يسجل الأخطاء هو الذي يسجل الأخطاء حتى ولو مر على الخطأ سنوات ولذلك ثبت أن الإبل لا ينسى بمرور الزمن حتى ولو كان الزمن سبعة عشرة سنة سبعة عشرة سنة فلذلك لا ينسى لهذا قال العلماء إقامة الحد ليس جرحا مفسرة إنما هو تحامل على الشخص ولذلك لم يلتفت إلى قول ابن معين إلى قول ابن معين ومن ذلك مما سترونه وتقرؤونه ويمر بكم في كتب الرجال يقولون فلان يتكلمون فيه يتكلمون فيه هذا التليين لكنه هذا التليين مبهم أم مفسر مبهم يقبل أم لا يقبل لا يقبل يتكلمون فيه أو يتكلم فيه يتكلموا فيه وفسر غير مفسر إذن هو جرح كيف هو مبهم هل يقبل؟ لا, يقبل لا يقبل لأن العلماء قالوا مثل هذه ما ينبغي أن نرد حديث الشخص بمجرد قيل يتكلموا فيه من من تكلم فيه أو يوثق أو وثق على أنهم تتبعوا إذا قال الحافظ الذهبي لا في الكاشف ولا في غيره يوثق وثق فبالتتبع والاستقراء تجدون أنه يقصد أن ابن حبان ماذا فعل؟ وثق ومعلوم أن ابن حبان يوثق إيش؟ المشهولين أو كذلك العجل فلذلك لا يقال يتكلم فيه بأنه جرح بل يقال هذا جرح ولكنه ليس مفسرا إنما هو تليين ولكنه جرح لا يقبل أو يقولون يذكرون الرأي ويقول لم يكن بالقوي. هذه العبارة تكلم فيها ناس في زماننا وتكلموا فيها قديما قالوا إذا قلّي قال سبِل قوي وليس بقوي إذا قلّي بقوي فهو جرح أما إذا قلّي سبِل قوي ليس بجرح هناك من عدّه جرح جرح والصحيح أن يقال هذا جرح لكنه مبهم هل يرد به الحديث؟ لا يرد به الحديث لأنه جرح غير مفسر والذي يرد به الحديث كيف ينبغي أن يكون أن يكون مفسرا أما الجرح المبهم يقبل ولا ما يقبل لا يقبل. لماذا نقول الجرح المبهم لا يقبل؟ لماذا؟ غير مبين السبب. غير مبين السبب. عندما تأتي وتقول ولذلك العلماء قالوا وقد الجرح على التوثيق متى؟ إذا كان مفسرا ومبين السبب. أما إذا كان مبهما فلا يقبل. ومن ذلك قولهم فلان قليل الحديث يستضعف فلان قليل الحديث يستضعف هذا جرح وجرح نعم لكنه جرح مردود ولا مقبول جرح مردود لا يقبل جرح مردود لا يقبل ويقولون أيضا فلان لم يكن بأهل لأن أحدث عنه فلان لم يكن بأهل لأن أحبذ عنه هذا جرح لا موجع جرح لكن كيف هو؟ مفسر, مفسر. أنت تراه ليس بأهل ولكن غيرك يراه أهل للتحديث يراه بأنه أهل للتحديث حين هذا الجرح كيف هو؟ جرح مردود ولا مقبول مرضود. جرح مردود لأنه غير إيش؟ غير مفسر غير مفسر وغير مبين السبب تذكروا هذه العبارة غير مبين السبب إما أنت تقول غير مفسر أو تقول هذا ليس بجرح ظاهر هذا ليس يعني أنت اجعلها غير مبين السبب غير مفسر ليس بجرح ظاهر ليس بجرح ظاهر هذه القاعدة اليوم وطبعا الجرح المبهم أنا كنت تتبعت الجرح المبهم في كتابي شفاء التبريح شرح قفاض التجريح وهي كثيرة في كتب السلف كما كنت ذكرت بعضها في كتاب دليل الفلاح في شرح أولوية المصطلح وبعضها أيضا في كتاب قناص الشوارد الغالية لذلك الذي أقول إن الجرح المبهم لا يقبل لأنه غير مبين السبب وغير ظاهر وغير مفسر لذلك نقول الجرح مقدم إذا كان مفسرا وإلا فلا يقبل وإلا فلا يقبل إذا هذه قاعدة اليوم ولها أمثلة كثيرة ولعل رأيتم القاعدة ورأيتم الضابط وقيسوا عليه عندما تجد أنه يقول قليل الحديث يستضعف يتكلم فيه ليس معادة أن أحدث عن مثله يقال عنه أو شيء من هذا القبيل. هذا لا تقول بأنه جرح مفصَّ بالقول جرح لكنه مردود، إنه غير مبين وغير مفسر وغير ظاهر. فهم؟ واضح طيب. إذا طيب.